سلامون قولا من الرب الرحيم سلامون قولا من الرب الرحيم سلامون قولا من الرب الرحيم وامتاز اليوم ايها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا الشيطان ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون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 وما علمناه الشعرا وما ينبغي له انهوا الا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين